اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام راى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يُنْسَعُكُمْ مَتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِي كُلُّ ذِي صَدٍّ فضل وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 كل في كتاب مجين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن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 ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضُغْرٍ مَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَدِحٌ فَقُوبٌ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 فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كمز أو جاء معه ملك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 ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريته منه انه الحق من ربك انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وَمَن أَظْلَمُ نِمَّا نِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَذَا أُولَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأكثرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصن والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 فَقَال الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِنَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا زَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُم عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا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 قل للذين تزدي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يليد أن يقويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه؟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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخرون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريدهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا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 ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت عَلَى على وَقِيلَ وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من القاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أنين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويزدكم, ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إِنِّي توكلت على الله ربي وربكم ما من دَابَّةٍ إلا هو آخذ بناصيتها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 إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجيناه جو والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جباد عليد وَأَذْبَحُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ فَأَلْحَى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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينفرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله وَلَا الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذود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 فلما رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لَا تخف إنا أُرْسِلْنَا إِلَى قوم لوط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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيد يا إبراهيم أعرض عَنْ عن إنه قد جاء أمر ربه وإنهم آتيهم عذاب مردود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 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حِجَارَةً من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَنْتَ الحليم الرشيد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 ولولا رهطك لرجناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يقضيه ومن هو كاذب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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليه منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سَمَاَءٌ أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّن نَّجَاَءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَسِجْنُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوظٍ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلَّ لَمًّا لَّيُوَفِّيَنَّهُم رَّبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِ يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ معك وَلَا تَطْغَوْا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 وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاصْبِرْ بُغْضَهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ